اخر غسلهن زالت بها النجاسه او كان اخر غسله زالت بها او كان الضمير يعود على الماء القليل اخر غسله زالت بها النجاسه اخر غسله بها النجاسه الله انه لا بد لطهاره المحل المتنجس من أن يغسله سبع مرات نغسله سبع مرات فالغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والثالثة كل المنفصل من هذه الغسلات نجس نجس لأنه انفصل عن محل نجس اطبالكم كل المنفصل قبل السابعة كل هناك العله انه انفصل عن, عن محل النجس لانه ما يطهر الا بسبع ثلاث مثل انسان يوسل ثوب من نجاسه الذي يثرب من الغسل الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادس نجس لماذا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 غير مطهر لأنه آخر قصد لا زالت بها النجاح يكون طاهرا غير مطهر الثامنة طهور الثامنة طهور لأنه لم تأثر شيئا ما أثره شيئا لكن السابعة كان طاهرا غير مطهر يقول لأنه أثر شيئا وانفصل عن محل طاهر ماذا أثر؟ اكثر طهره المحل لانه ما طهر له هو اكثر حكمه وهو طهره المحل وانفصل عن محل طاهر تعالى هذا لا يكون طهورا لانه حصل به ازاله النجاسه ولا يكون طاهرا و, و, و ولا يكون نجسا لانه انفصل عن محل طاهر واضحة تعالين طيب هذا فصار المنفصل من التطهير المنفصل من التطهير أو من محل التطهير إن كان قبل السابعة طيب إن كان السابعة فطاهر ومضحر إن كان الثامنة فطهو هذا إذا كانت عين النجاسة قد زالت أما لو فرض أن النجاسة ما يابسة ما زالت بالسبع غسلات فمن فصل قبل زوال عن النجاسة فهو نجس لأنه لاق النجاسة وهو يسيل ولهذا يقول أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فإن لم تزل فهو نجس, لم تزل فهو نجس زالت بها فطاهر قوله فطاهر هذا جواب قوله وإن تغير وإن تغير طعمه أو لونه أو ريح, أو ريح فعلمنا أن الطاهر الآن أنواع ما تغير طعمه بطاهر أو لونه أو ريح ثاني ما طبخ فيه شيء طاهر أو نقول هذا من, من, من الأول من الأول طيب <تصفيق> الثاني ما رفع به حدث وهو قليل الثالث ما غمس فيه يد قائم من نوم الليل نقضي الوذب الشروط الرابع ما أزيلت به نجاح وانفصل عن محل طه في قوله أو كان آخر غصبة زالت به النجاسة فطاهر هذا هو الطاهر على قول من يقول إن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهذا هو مشهور من مذهب الحناب الله الله والصحيح أن هذا القسم برأسه ليس بموجود ولا يوجد, ولا يوجد له أصن في الشريعة وأن الماء إما طهو وإما نجس وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وذلك وجه الدلالة الدليل على هذا عدم الدليل الدليل على هذا عدم الدليل كيف الدليل عدم الدليل نقول لو كان هذا أعني القسم الطاهر لو كان هذا ثابتا في الشرع لكان أمرا معلوما مفهوما تأتي به الأحاديث بينة واضحة لأنه ليس بالأمر الهيين إذ يترتب عليه أن نسل الإنسان إما بتيمم وإما بما أفرغ مثلاً إن عندي شيء تغير بساقضاً فيه ماء تغير بساقضاً فيه لكن باقي على اسم الماء فأنا على هذا المذهب أتيمم ولا لا على المذهب أتيمم أتيمم ولا أستعمل هذا الماء ما أستعمل هذا الناس وعلى رأي شيخ رسولان يجب أن أستعمله ولا أجوز أن أتيمه يجب أن أستعمله ولا أجوز أن أتيمه فهذا أمر يحتاج الناس إليه كحاجتهم إلى العلم بأن البولة ناقض للوضوء أو الريح ناقض للوضوء أو ما أشبه ذلك فهو من الأمور التي تتوفر أو تتوافر الدواء على نقلها لو كان هذا ثابتا وعلى هذا فقول الراجح أنه ليس لدينا الا قسمان وهما الطهور والنجس فما تغير بنجاسه فهو نجس وما لم يتغير بنجاس فهو طهور ومع ذلك الفقهاء رحمهم الله لما علموا ان هذه المسائل فيها بعض الشبهات حكموا على بعضها أن يستعملها الإنسان ويتئمن يستعملها ويتئمن مر علينا ما خلت به المرأة قالوا إنه إذا لم يجد الرجل سواه استعمله وتيامل حال واحد وقالوا أيضا فيما غومس فيه يد القائم من نوم الليل إذا لمجد غيره استعمله وتيمم وقالوا أيضا فيما غسل به الذكر والانتيان لخروج المدي غسل الذكر والانتيان لخروج المدي مو عن نجاسة فإنه يكون طاهرا غير مضحرا لكن إذا لمجد غيره استعمله وتيمم وقالوا فيما إذا اشتبه طهور بطاهر واحتاج أحدهم للشرب تحرى وتوضع ب... بما يغرب على ظنه طهور <تصفيق> ثم يتيمن هذه أربع مسائل ذكر الفقهاء أنه يجب على المرء أن يستعمل فيها الماء ويت... ويتيمم وهذا أيضا قول ضريف <تصفيق> إذ, لا... إذ لا يجب الله تعالى على المرء طهارتين فإما طهارة بالماء وإما طهارة بالتيامون ولا, ولا فيه طهرتان في الشر نعم على قول المذهب تكون إذا زادت النجاة بلغطة الأولى تكون الثانية طاهرة نجسوا <تصفيق> يعني اشكرتو أن تكون سبع لا بد أن سبع غصلة إن <تصفيق> شخص مقارسة رأسي فيه إيش إن شخص مقارسة رأسي فيها قول الصحيح أن متى زارت النجاسة طهرت ماذا يقول أنت حدثت أنه في قولة ذوقها في قولة ذوقها أنت تخديد فيه, فيه تعديد الثلاثة وفيه التحديد بأن متى زارت طهرت الصحيح متى زارت, زارت, زارت طهرت <تصفيق> لكن هذا ما هو محل بحثة باب إزارة النجاسة له باب مستقب تذاكر هنا أن أحمد والثلاثة كلهم قالوا إن إذا غمسوا إذا خلما نحيض طا كيف المذهب واحمد كيف كيف يقول ان انا احمد هم تقدمنا يا اخي <تصفيق> عدت المرات انه اذا قيل مذهب فلان فقد يراه به المذهب الاصلاحي والشخص والشخص في قول مذهب ابن احمد مثل الشخص الشيء وما صلح عليه ادفعوا شيء اخر وما يصير اطباع يبنون على احد الروايات ان الريواي لا ما في شيء كان هذه روايه في شهر من رمضان وكذا نعم مثلا صلى مثل ما الله بن محمد الورد في خلافه ولا ارى انه ما, ما, ما يسمى لا ما سميناه لا ما سميناه لمضاف ما ورد او عصير او ما اشبه ذلك وين كان بعض العلماء يجوز ذلك ان يكون هو الماء لكنه كده ما يسمى هذا ما الماء مو طاهر نعم قالوا النجس ما تغير بنجاسه ان ما ما نافيه يعني النجس الذي تغير النجس الذي تغير ما تغير بنجاسة تغير ما بيّن المؤلف رحمه الله تغير إيش لكنه يؤخذ من قوله فيما سبق في قسم الطاهر أن المراد الطعم أو اللون أو الريح ما تغير بنجاسة طعمه أو لونه أو ريح ويستثنى من المتغير بالريح ما سبق وشل سبق لا لا تقول تغير بمجاوره الميته فانه سبق انه لا يكون نجسا لانها لم تكن فيه وهذه الجمله او هذا الحكم مجمع عليه على ان ما تغير بنفاثه فانه نجس بالاجماع نعم وقد وردت احاديث وإن كانت ضعيفة فيها ما يدل على ذلك مثل الماء طهور حديثة بأمامها الماء طهور لا ينتجزه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحتد فيه النجاسة ما تغير بنجاسة أي نجاسة تنتقون حتى لو كان بول آدمي أو عدرة المالعة حتى لو كان بول حتى لو كانت كذلك حتى لو كانت النجاسة يعطى عن يسيرها كالدم نعم ما تغير بنجاسة فهو نجس هذا واحد قال او لاقاها وهو يسير لاقاها يعني لاقى النجاسة وهو يسير جملة وهو يسير حالية يعني والحال انه يسير وما هو اليسير ما دون القلتين ما دون القلتين فإذا لقاها وهو يسير سواء تغير أم لم يتغير نعم ما هو إذا تغير واضح الجليل الإجماع والأحريف الذي أشرنا إليها والتعليل لأنه لما تغير بالخبات الصارى خبيث فهو جليل الأثر والتعليل لكن أو لاقاها وهو يسير ما هو الدليل على أن ما لاقاها وهو يسير وإن لم يتغير فهو نجز إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس وقد سبق الكلام عليه وبينا أن هذا يدل بمنطوقه على أنه لا ينجس إذا بلغ هالي المبلغ وأما إذا لم يبلغ فإنه يدل بمفهومه على أنه ينجس ولكنه منطوق الماء لا شيء إلا ما غلب على لونه مقدم عليه وعلى هذا فيكون قوله لقاه ويسير الصحيح أن هذا ليس من قسم النجس حتى يتغير حتى يتغير ويستثنى من ذلك على المذهب أو لقاه يسير يستثنى من ذلك ما إذا لقاه ويستثنى في محل التطيير في محل التطيير فإنه لا نزل كيف محل التطيير؟ يعني الإنسان مثلا في ثوبه نجاسة يبي عليه معاً كثير ولا قليل دون القلتين إبلاق النجاسة إذا قلت إنه نجس في وقت الملاقات ما يمكن تطهيره ما يمكن تطهيره ما يمكن تطهير هذا النجس لو قلنا بأنه إذا لقاها في محل التطهير ينجس معناه أن الماء الآن صار نجسا فلا يطفع. فلا يطح صب معا ثاني يصل نجس ويطح وهكذا نبقى دائما غير طح نعم لكنهم يستثنون هذه يقولون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 الماء عن هذا المحل مش يكون, يكون نجسا قال او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها هذا الثالث انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها زوال عينها ولا زوال حكمها الاولى ان نقول زوال حكمها لأن يذيق لنا زوال فقد صدق عليه أنه لقاها وهو يسير فيكون في الجملة الشبه تكرار فنقول أو لقاها لا أو, أو انفصلها مع نجاسة قبل زوالها أي زوالها أي زوال حكمها فإن قلت لماذا لا تجعل زوال عينها أو حكمها قلنا لأنه إذا انفصل قبل زوال عينها فقد لقاها وهو يسير وقد عرف الحكم هذا من الجملة التي قبلها هذا النجس الآن يا خالد كم سرق سرق النجس ثلاثة ما تغير بنجاسه أولاقها وهو سير ها؟ أو انفصل عن محل نجاسة قبل زواله طيب هذا ما نطهر به توب النجس النجاسة زارت في الغطة الأولى وزال أثرها نهائيا في الغصة الثانية فغاصلناه الثالث والرابع والخامس والثالث ماذا ما يكون الماء المنفصل لهذا غاصلها نجس لأنه لاقى النجاسة أسألكم لا. لكنه انفصل أم حل النجاسة قبل زوالها قبل زوال حكمها قل ما لاقاها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 كيف نطهر هذا النجس؟ عندنا الآن ماء عندنا ماء النجس ونحن نريد أن نتوضى ونحتفظ بهذا الماء فكيف نطهره؟ يقول المعلف في ملاعبة قبل قوله لقاها وهو سير ما مفهومه لقاها وهو كثير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 بمجرد الملاقات يقول كلام المؤلف هنا ينبغى أن يلاحظ فيه ما سبق فيقال أولاقها ويسير مفهومه إلا قهوه كثير لأنجز ولكن يستثنى هذا بول الآدمي فعلا. وعبرة المائعة أما كيف يطهر فقال المؤلف فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طغور بناء ثلاثة طرق في تطير الماء النجس الطريق الأول أن نضيف إليه طغورا كثيرا غير طراب ونحوه يعني أن نضيف إليه ماءا ضغورا لكن اشترض المؤلف أن يكون المضاف كثيرا لماذا اشترض لأننا لو أضفنا قليلا ها؟ تنجس في ملاقاته الماء النجس عندك الآن هنا فيه ماء النجس فيه ماء نجس لكن هذا الماء النجس هذا الإناء كبير يأخذ أكثر من قلتين والماء الذي فيه نصف قلة نصف قلة ماء في قدر كبير مقداره نصف قلة متغير بالنجازة لكنه يأخذ ثلاث طلال هذا القدر يأخذ ثلاث طلال كيف أن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 لا تكون طاهره يبقى على نجاسته لان لانه لقاه ماء يسير فينجس به فينجس به طيب هذا اذا اضيف الماء ذكرونا ايش اني اضفنا نصف القله اي ثم نصف القله اي ماء الا قرب متصل لانه اذا اردت نسقل لهم رحت جبت ورحت جبت صاروا الاول يتلون قد نجس طيب اذا اضيف اذا أضيف إليه ماء كثير يظهر سواء كان الماء النجس قليلا ها كثير صح كل ده اذا زوال بزوال النجاسه نعم لان يقول فان اضيف الى الماء النجس ما قال الماء النجس لسير طهور كثير حطوا بالكما الإضافة الآن مش يشترط فيها أن يكون طهورا كثيرا المضافر يشترط فيه أن يكون كثيرا أو يسيرا ولا ما يشترط لا يشترط فإذا كان عندك ماء عندك قدر فيه قلتان نجستان ولكنه يأخذ أربع قلاب وأضفت إليه قلتين وزال تغيره يطهر الله يطهر يكون طهورا مع أنه أي نجس قلتين قال أو النجس الكثير طيب زال تغير النجس الكثير بنفسه ما هو الكثير؟ ما بلغ قلتين زال تغيره بنفسه عندك ماء في قدر يبلغ قلتين وهو نجس لكنه بقي يومين ثلاثة وزهرت فيحة زالت الرأحة التي ولا بقي للنجاسة أثر وأنت ما أعرفت إليه شيئا ولا فعلت فيه شيئا ماذا يكون هذا الماء؟ يكون طهورا لماذا؟ قالوا لأن الماء الكثير قادر على تطهير غيره فتطهير نفسه من باب أول قل لا طيب هذا الماء الكثير اللي يبلغ قلتين زال تأجيره بنفسه فنقول أصبح الآن طهورا احنا ما عملنا فيه أي عمل يكون طهورا طيب ويظهر بالإضافة أيضا ولا ما يظهر ها؟ فار اذا كان قلتين تغيروا بامري في اضافه اضافه تطور كثير ها تغير تغيره بنفسي تمام ولا لا طيب اولذح منه فبقي بعده كثير غير متغير غير منه اي من الماء الكثير نزه منه ما فبقي بعد النسح ماء كثير في هذه الصورة لابد أن يكون الماء المتنجس أكثر من قلتين لابد يكون أكثر من قلتين لأن المؤلف اشترط أن يبقى بعد النسح قلتين فعلى هذا تكون هذه المسألة الثالثة إذا كان عند الإنسان تدر فيه أربع قلال ونجم نعم ونزح منه نزح منه شيء وبقي قلته ولكن هذا الباقي ما صار به نجاس يكون طهورا يكون طهورا طيب هذا الأربع قلال لو زال تغيره بنفسه يكون طهورا طيب هذا الأربع قلال لو أضفنا إليه قلتين يكون طهورا يطهر إذن ما زاد, على ال... ما زاد على القلتين يمكن أن يطهر بثلاث طرق ما زاد على القلتين فإنه يمكن أن يطهر بثلاثة, بثلاثة طرق الطريق الأول الإضافة والطريق الثاني زوال تغيره بنفسه والطريق الثالث ما إضافة ينزح منه أن ينزح من فيبقى بعده بعد كثير يعني قلتان فأكثر فإنه يكون طاهرا طهورا يكون طهورا طيب إذا كان الماء, أقول إذا كان الماء أقل من قلتين فكم طريقا لظهيره طريق واحد طريق وهو الإضافة أن يضاف إليه كثير لو زال تغيره بنفسه ما يطهر ما لم يبلغ ظلتين لا يطهر لأنه لم يبلغ ظلتين لا فأنتم الآن؟ طيب الآن نطالب أن نجس ماهو كلنا ثلاثة أنوار ما تغير بنجاسة أولاقه هو يسير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 أن ينزح منه شيء ولو كان يسيرا المنزوح لا تنضر إليه أن ينزح منه شيء ويبقى بعده كثير ويبقى بعده كثير إذا كان قلتين لا زيادة ولا نقص له طريقان لتطهيره طريقان الطريق الأول أن يضاف إليه طهور كثير والطريق الثاني أن يزول تغيره بنفسه وإذا كان أقل من قلتين فليس لتطهيره إلا طريق واحد وهو أن يضاف إليه شيء ماء كثير مفهوم طيب استثنى المؤلف في مسألة الإضافة قال غير تراب ونحوه لو أضفنا إليه ترابا أضفنا إليه ترابا ومع اغطلق بالتراب وترسب التراب زالت الرائحة يظهر على المذهب لا ما مع أن التراب أحد الطهورين قل لا التراب أحد الطهورين لكن يقولون إن تطهير التراب ليس حسيا بل هو معنوي فإن الإنسان عند التيمم لا يتطهر طهارة حسية ولكن يتطهر طهارة معنوية فإذا كان الماء لا يؤثر تأثيرا حسيا فإنه وإن زالت به وإن زالت به أثر النجاسة في المعنى المتندس لا يؤثر طيب نحو الطراب مثل إيش؟ لو أضفنا إليه اسمن او جز او صابون او غير فانه لا, لا يطفر لانه ما في شيء يطفر الا بالماء ما في طهار الا بالماء هذا هو ما مشى عليه المؤلف وهو الملحب ولكن الصحيح انه اذا زال اذا زال تغير الماء بالنجاسة باي طريق فإنه يكون طهورا يكون طهورا وذلك لأن الحكم متى ثبت لعله زال لذواله فما دمنا قد غجحنا أن الماء لا ينجسل فنقول إذا زال هذا التغير طهور وأي فرق بين أن يكون كثيرا وأن يكون كثيرا العله واحد متى زالت فإنه أي أقضي النجاسة فإنه يكون طهورا مطهرا وهذا القول الصحيح تجدونه أيسر حتى أيسر فهما وأيسر عملا يحتاج نروح نجيب مثل كثير نظيفه ما يحتاج ما يحتاج نقول متى, متى زالت النجاسة ولم يوجد لا بي ولا لون ولا طعم فإنه واعلم أن هذا الحكم بالنسبة للماء فقط دون سائر المائعات ثائر المائعات تنجس بمجرد الملاقات ولو كانت مئة قلة ثائر المائعات تنجس بمجرد الملاقات ولو كانت مئة قلة فلو كان عند الإنسان <تصفيق> عنده إناء كبير فيه عسل فيه عسل نائع وثقطت فيه شعرة من فأرة شعرة من فأرة كيف يكون هذا؟ يكون نجس نجس ما يوجد أكله ولا بيع ولا شراره ولو كان عنده حب كبير من الدهن دهن مائي نعم وسقطت فيه كما قلنا شعر من فأرة ترى المراجب فأرة ميتة إذا قلنا بنجاسة الشعر لكن المثال الصحيح الذي ينطبط حتى على المذهب أن يسقط فيه شعرة من كلب شعر من كلب في هذا الحب الكبير نعم ولم يتغير ولم يتأثر شعر واحد مثل شعر هذا بالعين يكون هذا الدهن الكثير يكون نجسا يكون نجسا يجوز بيعه ولا لا المذهب لا يجوز بيعه كما علينا دهن متنكس لا يجوز بيعه لا يجوز الا الاستصباح بها في غير المسجد في غير المسجد. والصحيح أن كل الأشياء ما دامت لم تتغير بالنجاسة فهي فإن تغيرها فإن تغيرها نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين يشك في نجاسة ماء او غيره غير الماء غير الماء فهو يبني على اليقين كيف شك في طهارته او غيره في طهارة ماء او نجاسته في نجاسته ماء او طهارته كيف شك في نجاسته او طهارته في نجاسته اذا كان اصله ظاهرا وفي طهارته اذا كان اصله نجسا شك في نجاسة الماء عنده ماء طاهر ما أعلم أنه تنسس ثم جاء فوجد فيه شيئا ولنفرض أنه وجد روثة لا يدي روثة بعير هي أم روثة حماء والمام التغير فيه خضرة من هذه الروثة ولكن ما يدري الآن شك في نجاسة أو لا ظهارة في نجاسة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 فما هو الأصل الطهار حتى يعلم أنه نجز عنده جلد جلد شاه وشك هل هو جلد مذكاة أو جلد ميتة وشالغالب أنه جلد مذكاة ولين يمكن يكون جلد ميتة لكن على قول الراجح كما سأتنا إن شاء الله تعالى أن المدفوق ولو كان جلد ميتة يكون طهورا طاهرنا طيب شك في, أرض في الأرض الآن بيصلي والله ما أدري هل هذه البقعة طاهرة هل لنجسها نقول طهر. على أصل الطهارة فتكون طاهرة ويصلي عليها كلارك لو شك في طهارة الماء كيف شك في طهارته نعم عنده ماء نجس يعرف أنه نجس فلما عاد إليه فوالله ما أدري هل, تغي... هل ذال التغير أو ما زال شك ما نقول <تصفيق> الأصل النجاسة الأصل بقاء نجاستهم وعلى هذا فلا يستعمله لأن الأصل النجاسة ولهذا قلبنا على اليقين <تصفيق> اليقين هو الذي كان قبل الشك اليقين هو ما كان قبل الشك <تصفيق> طيب إذن إذا شك في نجاسة الماء فهو, فهو طهور إذا شك في نجاسة الماء في, في طهارة الماء المتنجس فهو نجس طيب ما هو الدليل وما هو التعليم الدليل على ذلك حديث عبد الله بن الزيل أن النبي عليه الصلاة والسلام شكي إليه طجل وكذلك حديث أبي وريرة يجد الشيء في بطن فيشكر عليه هل خرج منه أم لا شيء أم لا فقال لا ينصره حتى يسمع صوتا أو يجد ريح هذا واضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالبناء على الأصل وهو بقاء حتى يسمع صوتا أو يجد ريح واضح طيب إذن هذا الماء الطهور شككنا هل أصيبه بنجاسة أم لا فنقول لا نتجنبه حتى نتيقن أنه نجس وهذا الماء المتنجس شككنا هل زال تغيره بنجاسة أم لا فنقول لا نستعمله حتى نتيقن أن النجاسة زالت هذا دليل أثري يعني إذا استدال بالأثر كذلك عندنا دليل النظر دليل بالنظر وهو أن الأصل بقاء الشيء هذا الأصل الأصل بقاء مكان على مكان حتى يتبين التغير نعم تغير الشيء فهذا دليل نظر عقلي وبناء على ذلك إذا أصابك ماه من ذاك وأنت مار في السوق والله ما أدري هل هذا من أو من غسيل الثياب وهل هو من غسيل الثياب السبيان نجسة أو من غسيل الثياب رجال طاهرة وش نقول على أسل الطهار طيب أنا شفت كان لونه متغير هم؟ على أسل ولو كان متغير قالوا ولا يجب عليه أن يشم أو أن يتفقده ما هو واجب على ما كان عليه ويقول الأصل الطهارة وهذا كله من سعة رحمة الله عز وجل. حتى لا نتكلف ونشق على أنفسنا ولهذا الصحابة لما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم ما ندري رسول الله عليه أم لا قال ثموا أنتم وكلوا قالت عائشة راويس الحديث وقام حديث عهد هنا يغلب على الظلم أنه لم يرفو اسم الله ومع ذلك ما أمر الرسول بأن نسأل ولا أن نبحث إذا ما نسأل ويرى عن عمر رضي الله عنه أنه مر هو صاحب له بصاحب حول فأصابهم منه فسأل صاحبه عنه صاحب الحول قال ما تغ... هذا نجس أم لا فقال له عمر يا صاحب الحوض لا تخبر وفي رواية أن الذي أصابهما أميزاب فقال عمر يا صاحب الميزاب لا تخبرنا نعم ولا أبدا الاحتياط عدم العمل بهذا لأننا رأينا أن الذين يحتاطون قد ينفتح عليهم باباً وتوافق وهذا كثيراً ما هم موجود الآن نعم ما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وجد التمر في الطريق وقال لولا انني احسن بنصدقه لاكل نعم هذا في باب الاطعمه التحري اكثر وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم لعل والله اعلم تقوي انها من الصدقه نعم نعم في هذا الصفحه او اي والا وكانها بطه اذا او لو, لو اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما اشتبه طهور يعني ماء طهور بنجس بماء النجس حرم استعمالهما لماذا لان تجينا بالنجس لواجب ولا يتم إلا باجتنادهما وما لا يتم الواجب إلا به نعم هذا دليل خياس نظري ويستدل عليه أيضا ربما يستدل عليه بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تجرج ليرمي الصيف فيقع في الماء قال إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمه وقال إِذَا وَجَدْتَ مَعَ تَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهِ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لَا تَدْلِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُمْ فأمر باجتنابه لأن ما من الحلال أو من الحرام هذان ما آل نجسان ما آل نجسان ما نزي أيهما الحلال لنا من الحرام فما الواجب؟ اجتناب. الواجب, اجتنابهم. الواجب اجتنابهما الواجب اجتنابهما العلا ولما دينا واجب لا دي فواجب استنكب جميع هذه هذه الحكم الثاني في هذا الاشتباه قال ولم يتحرى يعني ما ينظر ايهما الطهور من النجل. ما يتحرى اطلب لتجنب ولم ولم ولم حتى ولو مع وجود قرائن ما يتحرى نعم. هذا هو المشفور من الملحب والقول الثاني أنه يتحرر وهو قول الشاسع وهو الصواب أنه يتحرر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث من مسعود في مسألة الشق في الصلاة مش قال فليتحر الصواب ثم ليبني عليه هذا دليل أثر في ثبوت التحريف المشتبهات هذا أما الدليل النظري فنقول من, الم... من القواعد المقررة عند أهل العلم أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن فهو نتعذر على اليقين أيهما النجس فنرجع إلى غلبة الظن ولهذا الطواب بلا شك هذا القول أنه يتحرر إذا غلب على ظنه أن هذا هو الطهور استعمله ولا شيء عليه نعم ويجتنب الآخر طيب هذه نسرتين النسرة الثانية قال ولا يُشْتَرَقُ لِلْتِيَمُّ إِرَاقَتُهُمَ وَلَا خَلْقُهُمَ هذا المؤلف بقوله وَلَا نقول الآن يجب عليك الاجتناد وش سو جاءت الصلاة يا جماعة ما لا أعمل تيمم تتيمم لأنك غير قادر على استمال الماء الآن غير قادر ما تقدر هذا مشتبه بناجه اسماء يمكن تستعمله فيشمله قوله, قوله تعالى نعم نعم ولم فلم تجدوا ماءا ماءً فتيمموا فلم تجدوا ماءا فتيمموا فإذا أتيمم ولكن هل يشترط للتيمم إراقتهما أو خلطهما في هذا قولان لأهل العلم قلت لهذا نفى هذا لأن فيها, فيها قولا قلت له كما أحتاجا فيه ولا يشترط لاتيمم إراقتهما ولا خلطهما ردا للقول الذي يقول إنه يشترط إراقتهما أو خلطهما وهو قول في المذهب. قالوا ما يمكن يتيمم حتى يريق المائين حتى يريق المائين نعم ليكون عادما للماء حقيقة واضح او هنا حتى يكون يتحقق النجاح يكون نجسين واضح طيب وعلم من ذلك انه لو امكن تطهير احدهما بالآخر لواجب او لا لو يجب التطيير ولا يحتاج يعني لو كان الإناءان كل واحد منهما قلتان فأكثر يمكن يمكن تطيير واحدين بالأخر لأنه إذا كان رقم واحد والنجس أضفنا إليه رقم اثنين وهو طهور كثير فيطهرهم إذا ذال تغيره وكذلك بالعكس وكذلك بالعكس ف الان افادنا المؤلف احمد الله في هذه ثلاثه احكام في هذه المساله اذا حكم الأول بناجس اولا الحكم الاول تحريم استعماله الحكم الثاني عدم تحرره في ايهما الطهور الحكم الثالث انه انه يتهمن يتهمن الحكم الرابع أنه لا يشترط للتأمم مراقتهما ورخطهما وإنشينا قلنا إن هذا تابع للتأمم فلا يكون حكم مستقلا لكن هناك قول يقول لا بد من خلطهما حتى يكونا نجسا أو مراقتهما حتى يكون عادما للماء حقيقة ولكن الصحيح أنه لا يشترط صحيح أنه لا يشترط طيب ذكرنا أن الصواب التحري قوله واستدلنا له بآثار واضح قولنا لا طيب التحري إذا كان هناك قرائم تدل على أن هذا هو الضغور وهذا هو النجس واضح ان المحل الان قابل للتحلل بسبب بسبب القرائن بسبب القرائن ولكن اذا لم يكن هناك قرائن فهل يمكن التحلل نعم التحلل بناء على غير ممكن لا ثمان القرائن سواء في اللون والنور والماء سواء ما ولا يتذكر شيء أبدا لكن قال بعض العلماء في هذه الحال أيضا إذا اطمأنت نفسه إلى أحدهما نعم إذا اطمأنت نفسه إلى فليأخذ فليأخذ به وقاسوه على ما إذا اشتبهت القبلة على الإنسان إذا شبهت القبلة على الإنسان ولا ونظر في الأدلة ما وجد أدلة في النهار الليل مظلم ما فيه نجوم وش قالوا يصلي إلى حيث يعني ترتاح نفسه إلى جهة يصلي إليها فقالوا إذا اضنأنت نفسه إلى أحد المائين فليستعمله ولا شك أن هذا استماله لأحد المائين في هذه الحال أنه فيه شيء من الضعف لكنه خير من العدول الى التيمون خير من العدول الى التيمون لماذا عدوله الله؟ لا ما يمثل لأن هذا نجس نجسه أبي أيدي المجمع يمثل تيمون <تصفيق> هم تطهر بطهارة لا لا لا, لا لأننا نحن ذكرنا قبل في درس سابق ان الصحيح انه ما يمكن تجتمع الطهارتان وإن كانت فوقها ذكروا أنه يجمع بين التيمم وطهارة الماء في, في أربع صور لكن الصحيح عدم لا أشكي نعم مم. نعم على قولة على تكون لديها فأخوك لا قد يكون أنا مأشم أو يكون ما يرى نعم أو فاقد الذوق أو يقول ما روح نلوقه وإنسان طحف بالنجس مع أنه يجوز اختبار مثل هذا أنه يلوقه لو كان يخشى أن يقع في النجس وإذا أحسن هذا هو النجس ما يتشعون إذا عمل عم يعني, يعني, يعني يكون يعني يحبل على اللي بكر؟ يكون طهور يكون ما في اشتباهه الآن يكون ما في اشتباهه ولا يتخلص على صنات الاستقارات؟ لا ما أعلم لا والله يستخيث يستخيث ما يتوافق اي هنا قال يلا غلط لا ما له داعي نعم استخيث ما بدين انستر كانه كون كونديت صرا هيك جاهز كونديت اي ايوه هذه شرع زي بدين ان في باب التيمن شرقا استاذ لا لكن لا لا لا طبعا لا قال تمام الهرمي مستنبط في مين؟ مين؟ مين؟ نعم نقول واشتبه بها بطاهر توضأ منه موضعا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة اشتبه بطاهر هل ترد هذه على القول الصحيح ليش <تصفيق> يعني ما في طاهر ما في طاهر غير مطاهر لكن على المذهب يمكن إن اشتبه بطاهر كيف اشتبه بطاهر بشأنه بيشتبه بطاهر؟ الطاهر ما تغير بطابق أو سابط طنفين إذن تغير لا نقول الطاهر أكثر من هذا غمس فيه يد قائم من نوم إليه الناقض اللي ورد. أوه. يمكن هذا لا هذا بيطهو هو مسفيه يقائم بالنوم ليل الناقض للور يكون ها فهذا رجل عنده ماء احدهما انتهق منه اول ما قام النوم غمس يده فيه ولكن ما يدري هل هو رقم 1 او رقم 2 اشتبه الآن طاهر بماذا؟ بطاهر وش يسوي هل نقول مثل الأول لا يتحرى نقول ما يتحرى نعم لا يتحرى لما يتحرى طيب ماذا يصنع يتيمم؟ لا لأن السمار الطاهر هنا لا يضره لخلاف المسألة الأولى المسألة الأولى السمار النجس يضره ينجز ثيابه ونجز بدنه <تصفيق> لكن هذا ما يضره إذن كيف يصنع يتوضى وضوءا واحدا وضوءا واحد. لا وضوء أي من هذا غرفة ومن هذا غرفة وجوبا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وجوبا وعلى هذا فيمكن أن يلغز بهذه المسألة ويقار رجل وجب عليه التكرار في الوضو التكرار يجب مرة واحدة الوضو مرة واحدة وله لكن هذا يجب ان يتوضى مرةٍ غرفتي ياخذ من هذا غرف غست الذي كفين ومن ياخذ من هذا غرفاء يغص الكفين ثم ياخذ من هذا غرفاء يغسل وجهه ومن هذا غرفاء يغسل وجهه ومن هذا غرفة يغسل يده اليمنى ومن هذا غسل اليدين منه وهكذا حتى يمكن لازم ومسح الراس يا من هذا يقول لي من هذا ويقول لي من هذا لا بد واضح طيب لماذا لان بعض العلماء يقول اقول لماذا لاجل لاجل إذا أتم وضوءه فقد تيقن أنه توضأ بطهور قول إذا خلص غسل رجليه الآن تيقن أنه توضأ بطهور توضأ بطهور فيكن وضؤه صحيحا طيب لو قال قائل لماذا لا يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ثم يرجع ويتوضأ من هذا وضوءا كاملا نعم نقول لا يمكن لأن كل واحد, واحد منهما يحتمل أنه هو الطهور وحينئذ يختل الترتيب بين الأعضاء يمكن مثلا إذا غسلت من رقم واحد وضوءا كاملا قد يكون هو الطهور أو الطاهر نعم فأنت الآن أديت هذا الوضوء شاكا فيه أو لا شاكا فيه تجي للتاني تقول ابا ترضى منه وضوءا كاملا تعضي الآن أنت شاك كلما شكت الوضوء وأنت شاك فيه هذه من جهات من جهات أخرى ربما أنك يكون هذا هو الطهور غصلت به وجهك ثم يكون الثاني هو الطهور غصلت به بعد ما تميت غصلت به وجهك أو وإذا غسرت اليد يمكن نقول بالعكس فيحصل بذلك إخلال بالترتيب طيب فصار الآن هذا مبني عدم الصحة على أمري أو لعدم الصحة وجهه في الوقت الأول أن كل وضوء أديته فأنت شاقه ما أديته وضوءنا عازما به الثاني أنها إذا قدرنا توضعت وضوءا كامل ثم قدرنا أن الطاهر هو الأول الذي توضعت منه توضهه يعني ثم توضعت الوضوء الكامل من الثاني الذي هو الطاهر هذا ما يمكن أن تجزم به في كل عضو من أعضائك ما يمكن تجزم به في كل عضو من أعضائك ربما تجزم في الأول أو يغلب على ظنك أن هذا هو الطهور عند غسل الوجه وفي الثاني يغلب على ظنك أن, أن هذا هو الطهور عند غسل الوجه أو عند غسل اليد وكذلك بالعكس فيحصل اختلاف في الترتيب بمعنى أن تصوري بأن هذا هو الطاهر أو هذا هو الطهور قد يختلف بحسب الأعضاء فيختلف ترتيبه واضح؟ ممتاز. ممتاز. ها؟ ما هو واضح؟ نعم الآن توضعت من هذا وضوءا كاملا كاملا قلتين ثم أردت أن توضع من الثاني وضوءا كاملا كل عضو من أعضائي انا أقدر أن هذا هو الطهور أو أن هذا هو الطهر كل عضو من الأعضاء أليس كذلك؟ فأنا إذا قدرنا إن الأول هو الطهول يمكن أن يكون مشيني على الترتيب إذا قدرنا أن هو الطهول مشيني على الترتيب أو لا, لا. ماذا ما مشيني على الترتيب لأنه إذ أني مثل ост Thlei مثل غسلتтрocracyي في الأول على أن له هو الطهول والآن غسلت واجهي على أن هذا هو الطهول لأن كل عضو آصده فأنا بقدر إن هذا هو الطهور او هذا هو الطاهر. ما يمكنك ان تتفق وانا شاكن فيها. الناس بس يعني الواقفين مثل ما اعتقد. المهم ان الوجه الاول واضح لكم. لا. انك تؤدي ط... طهاره شاكنا فيها. لا. ولا يقال انه باجتماعهما حصل اليقين. نقول ان احدهما حينما اديته كنت شاكا فيه ما عندك يقي فلهذا يقول يتوضى وضوءا واحدا لا وضوءا أي. ايضا يصلي صلاة واحد يصلي صلاة واحد وقال بعض العلماء يتوضى وضوءا ويصلي صلاتين يتوضى وضوءا ويصلي صلاتين يتوضى بهذا وضوءا ثم يصلي ثم يتوظى الثاني وضوعا ثم ويصدل لعجل أن يتأقل بالفعلين أنه توظى وضوعا صحيحا وصل صلاة صحيحا ولكن على القول الراتح الصحيح هذا مم. غير وارد هذا غير وارد أصلا لأن الصواب أن الماء لا يكون طاهر وغير طاهر فالكله إما طهره تياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة إذا اجتبه تياب طاهرة بنجسة هذه لها هذه المثلة لها تعلق في باب اللباس في باب السطرة باب شهوط الصلاة ولها تعلق هنا هنا تعلقها هنا من باب الاستطراط لأنه معلوم من الثياب ما الذي دخل في الماء ليس كذلك هذه تذكر في باب ستر العورة من شروط استطراط لكن هم ذكرواها هنا على سبيل الاستطراط فنقول إذا اشتبه الثياب طاهرة بنجسة مثل له ثوبان أحدهما قد تحقن أنه تنجس لكن والثاني طاهب <تصفيق> ثم جاء بيلبسهم شك أيهما الطاهب من النجس فماذا يصنع والآن ما ما في الشك يعني إذا كان معه ثوب لا شك فيه فالأمر واضح ماذا يصنع يصلي في الثوب الذي لا شك فيه وينتهى الموضوع لكن هذا ما عند الله الثوبين لازم يصلي بحدها وشك فماذا يصنع نقول تصلي بعدد النجس وتزيد الصلاة تصلي بعدد النجس وتزيد صلاة ليش لأن كل توب تصلي فيه يحتمل أنه هو النجس فلا رسح صلاة إذ أن من شروب الصلاة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 بعدد النجس والنجس ستة ويدي الصلاة لأجنة يقن أنه صلى بثوب طاهر بثوب طاهر هنا في الحقيقة كل صلاة يؤديها يشك هي التي صحت ولا لمصحت أليس كذلك؟ كل صلاة يؤديها ما يؤديها يقين حتى السابعة ما يظنها هي التي صحت دون الأولى لكن إذا اجتمع الجميع تيقنن أنه صلى صلاة صحيحة طيب لو ذهت عدد النجس لو كان عنده ثلاثين ثوف نجس واحد طاح لي كل وقت واحد وثلاثين ثلاث هنا وعلى كل هذا هذه فرضا والله بدل من ذلك يشلسوا بالجديد وينتهي لكن او يغسروا واحد وينتهي لكن هذه المسألة فرضا يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة هذا ما مشى عليه المؤذف ولكن الصحيح في هذا المسأل أنه يتحرى الصحيح أنه يتحرى وإذا غلب على ظنه أحد الثياب صلى فيه وانتهى والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وثأها ولم يوجب الله على الإنسان أن يصلي أكثر من صلاة أبدا فالصواب أنه يصلي صلاة واحدة فإن قل ألا يحتمل مع التحري أن يكون صلى بالتوب النجس مالوعد. نقول بلى لكن هذا منتهى قدرته ثم ان الصلاة في التوب النجس عند الضرورة الصحيح أنها تجوز أما المذهب يرون صلاة في التوب النجس عند ضرورة تصلي فيه وتعيد تصلي فيه وتعيد فلو فرضنا على المذهب وهذه مسألة استقراضية مثل ما استقراضنا هنا في أصل المثلة لو أن الإنسان ما عنده إلا ثوب نجس وهو في البر ولا عنده ما يطهره به وبقي في البر شهر كامل يصلي بالثوب النجس وجوبا ويعيد إذا طهره وجوبا يعيد ما صلى به عرفتم؟ يصلي ويعيد يصلي ليش لأنه حضر وقتصرات وأم ربها ويعيد لأنه صلى في ثوب النجس وفصراته باب ولا شك أن هذا القول ضعيف وأن القول الراجح أنه يصلي ولا يعيد يصلي ولا يعيد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 لأنه لا يتأقن أنه صلى صلاة بثوب طاهز إلا بهذه الصورة فيجب عليه أن يصلي بعدد النجس ويزيد الصلاة <تصفيق> كل الصلاة يلبس ثواب أو كيف؟ كل الصلاة يلبس سبعة أثواب إذا صلم ستة عنده ستة أثواب النجس والسابع طاهز واشتبه عليهم نقول كل صل بكل ثوب صلاة <تصفيق> كل توب بصلاة كل فيصلي في توب رقم واحد صلاة ثم الثاني في رقم اثنين ثم الثالث في رقم ثلاثة إلى السبع هل يقول الشيخ هذا في الصلاة باطلة؟ نعم فهنا صلى في كل توب بنية غير غير جانب هم يقول لكن بمجموع الامر في مجموع الصلوات هذه تيقن أنه صلى صلاة ١١٩ بين بين بينا وبينما لو شربها بيطاهر هوم الطاهر كل إنه لا يتوضا وضاين اي نعم, نعم. نعم. قالوا لانه ممكن الجمع بينهم هناك هنا طاهر وطاهر يمكن الجمع هي من هذا عرفه ومن هذا غلط <تصفيق> لكن دي ما يمكن ما نقدر نقول البس تو جميع نفس الشيء لقوا نعم كيف <تصفيق> اي الفرق نعم. نعم الفرق بينهما أن الماء إذا اذا استعمله وهو نجس تنجس هو ثياب شرا اما هذا ما يضر لو تنجس يحتاج ان يغسل اللي تلجس معنا ما نجس اينا اشتبهت ثياب مباحه بمحرمه مباحه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 ما يدري أيهما <تصفيق> عنده عشرة ثواب حريص طبيعي وثواب واحد حريص صناعي كلهم علقوا بالعلقية وظلوا الآن ما أدري أيهنا اللي بيصليهم ما ذيهنا الحريص الصناعي أو الحريص الطبيعي ماذا نقول له لا كم عنده 11 صلاة 11 صلاة لأن عنده عشرة أثواب محرمة حرير طبيع وثواب واحد حرير الصناع نقول صل عشر صلوات وكلها الآن ما صحة صلاة صل 11 صلاة بعد ذلك نتيقن أنك صليت في حلال في ثوب حلال عرفتم؟ هذه المسألة مبنية على مسألة ستأتينا إن شاء الله تعالى هل يشترض لستر العورة أن يكون الثوب مباحا هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانها في باب ستر العورة المهم الملهب أنه يشترض لستر العورة أن يكون الثوب مباح فعلى هذا إذا اشتبهت ثياب طاهرة محرمة بمباحة صلى بعدد وفي عدد محرمه في كل ثوب صلاه في كل ثوب صلاه ويزيد ويزيد صلاته واحدة طيب اذا كان مثلا صورتان نعم لحق الله طيب محرمه لحق الله مثل حريم محرمه لحق الانسان محرمه لحق الانسان ان لحق الانسان كالمعصوب انسان عنده الثوب المصوب وعنده الثوب مو كله واشتبه عليه المصوب بالملك فهم هذا يصنع يصلي بعدد المصوب ويزيد صلاة لكن هنا مشكلة كيف يصلي بالثوب المصوب وهو وهو ملك غيره فالحين اذن يكون قد انتفع بملك غيره بلا اذن المحرم لحق الله واضح انه يصلي فيه ولا يشكى يعني يصلي فيه وعلى كلام المعلف يزيد يزي يزي صلاة لكن إذا كان محرما لحق الغير وقلنا صل بهذه الثياب المصوبة صل بها وزيد صلاة وش يبيلت علينا يريد علينا استعمال مال الغير بغير إذنه استعمال مال غير في وهذا محرم هذا محرم تعارض عندنا الآن واجب ومحرم واجب وهو أنه يجب أن نصلي بكل ثوب ومحرم وهو أنه يستلزم استعمال مال غيره فما لا نصنا الجواب على ذلك أن يقال استعمال مال الغير هنا للضرورة كما لو احتاج الإنسان إلى مال غيره لدفع برد واحد مثلا عنده بطنية لغيره ومات من البلد يحتاج إلى البطنية تغطى فيها نقول اسبل لندور رائع ويأكل كالبرد ها؟ ولا تغطى فيها نقول هنا استعمال مال الغير ها؟ للضرورة وعليه لهذا الغير ضمان ما نقص التوب وأجرة التوب ضمانه إن نقص وأجرة استعماله إياه فحين إذا ضاع حق الغير ولا مضاع ها؟ مضاع مدام يبيضمله منافعه ويضمله نقص مضاع وأنا اضطريتي للاستعماله لأن واجب عليه أن يصلي بعدد محرم صلاة زال الإشكال الآن ولا لا ذاره ذك... إذا لان اذا اضطر الانسان الى مف... الى نفع مال الغير وجب أن يدفعه له و... وجب ان يدفعه له. وهذا مضطر نعم ولكن هل يدفعه في الاجره او يدفعه مجانا في خلاف وصيه ان شاء الله تعالى في باب في باب الاطعام نعم انما ال... الآن نقول استعمله لاجل الضروره الشرعيه وعليك ضمان ما نقص وعليك أجرة منفعته هذا هو تحرير المسألة في المذهب والصحيح أيضا في هذه المسألة أنه يتحرى صحيح أنه يتحرى وأنه يصلي بما يغلب على ظنه أنه التوب المباح ولا حرج عليه لأن الله لا يكلف نفسا من نوسه وهذه كلاثة شديدة أفرض أن الثياب يقول كل ظهر تصلي ثلاثين صلاة ظهر وكل عصر ثلاثين واحد ثلاثين واحد ثلاثين وكل مغرب واحد ثلاثين وكل عشاء واحد طيب نشوف الآن واحد في خمسة خمسة خمسين أكثر من فرض الصلاة أول ما فرضت نعم هذا مشقة في <تصفيق> المهم الصواب ان هذه المساله والحمد لله الأمر فيها واضح وهو انه يتحرى هذا بالنسبة للثياب النجسه وكذلك بالنسبة للثياب المحرمه 31 150 اكثر من 100 في 5 11 في 5 55 إحدى عشر في خمسة؟ لا، إنه ثلاثين في مئة وخمسة الله هذه الكثرة مرات زيادة في هنا ما هذا في إيام قرأة بدون قرأة نعم بدون قرأة ف... حتى لو فرض أنه ما عنده قرأة ولا يمكن التحري أن التحري لن يمكن لعدم وجود القرأة فيصلي فيما في شاء لأنه في هذه الحال نضطر إلى أن يصلي بالثوب النجس والصواب أنه إذا كان مضطرا للصلاة في التوب النجس أنه يصلي ولا إعادة عليه وأما التوب المحرم فإن فيه, فإن فيه أصلي أو أولا الضرورة والأصل الثاني أن في, في المسألة نزاعا في صحة الصلاة في التوب المحرم سواء لحق الله أو لحق الآدمي والمسألة فيها خلاف وسيئة إن شاء الله التحقيق فيها نعم. ما يعتبر فاقر التوب حسن أما فقد ما حسن. لا أما فقد أو شرعا يمكن ه... نعم شرعا اي فقط لا ما, ما يعتبر ما, يعتبر. ما يعتبر. لأن هذا ما هو فقط لانه يمكن يصلي فيه اما مسه النجس الماء طه هو واضح إنه لو لو انه تطهر بالنجس ما زاده الا تلويث <تصفيق> نعم كتاب الانيه الباب هو ما يدخل منه الى الشيء والعلماء رحمهم الله يضعون كتابا وباب وفصل فالكتاب عبارة عن جملة أبواب تدخل تحت جنس واحد والباب نوع من ذلك الجنس مثل ما نقول حد يشمل البر والشعير والذرة والرز لكن البر شيء والشعير في كتاب الطهارة يشمل كل جنس نصدق عليه أنه طهارة أو يتعلق بها لكن الأبواب أنواع من ذلك الجنس أما الفصول فهي عبارة عن مسائل تتميز عن غيرها ببعض الأشياء إما بشروط أو بتفصيلات وأحيان يفصلون الباب لطول مسائلهم لا لانفراد بعضها في حكم خاص ولكن يطول المسار يكتبون فصولا الآنية جمع إناء وهو الوعاء وهو الوعاء وعاء الشيء أي إناء الشيء يعني الإناء هو الوعاء المؤلف هنا وإن كان لها صلة بباب الأطعمة لأن الأطعمة أيضا لا تؤكل إلا بأوان فباب الآن له صلة بباب الأطعمة الذي يذكره الفقهة في آخر الفقه وله صلة هنا في باب المياه لأن الماء كما تعلمون جوهر سيار لا يمكن حفظه إلا بالإناء فلهذا أعقبوه بذكر باب المياه أو أعقبوه ذكروه بعد, بعد باب المياه ومعلوم أن من الأنسب إذا كان للشيء مناسبتان أن يذكر في المناسبة الأولى لأنه إذا أخر إلى المناسبة الثانية فاتت فائدته في المناسبة الأولى لكن إذا قدن في المناسبة الأولى لم تفت فائدته في المناسبات الثانية كفاء بما تقدم, تقدم الآن هي الأصل فيها الحل الأرض فيها الحل لأنها داخلة في عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ومنه الآنية لأن الآنية من الأرض نعم ربما يكون فيها شيء ربما يعرض فيها شيء يوتب تحريمها كما لو اتخذت على صورة حيوان مثلا فهنا تحرم لا لأنها آنية ولكن لأنها صارت على صورة محرمة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 حرم علينا أن نتخذه طريقا وكما دلت الآيات والأحاديث على أن العبادات موقوفة على, على الشر عملهم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله يدل هذا على أن ما, ما يدين به العبد ربه لا بد أن يأذن الله به وقال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم ومعتذات الأمور فإن كل بضعة ضلالة لكن في هذا الباب ها تبونه نعم إن الأصل في الأواني الحل نعم بدلالة الكتاب والسنة وعلى هذا فإذا اختلفنا في شيء هل هو حلال أو حرام فنقول لمن قال إنه حرام عليك الدليل لأن الأصل عندنا ولا فرق بين أن تكون الأواني كبيرة أو صغيرة يباح الكبير والصغير قال الله تعالى عن سليمان يعملون له ما يشاء من محاريب وتمثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات الجواب ما هي الجابية البرق الجفنة مثل الصحفة وقدور راسيات ما تحمل ولا تشال لأنها كبيرة راسية ولكثرة ما يطبخ فيها لا لا, لا تحمل تبقى على ما كانت فلا فرق بين الصغير والكبير لكن إذا خرج ذلك إلى حد الإصراف صار محرما لغيره لماذا؟ للإصراف سنعر. سنعر. إن الله لا يحبه مستقيم قال المؤلف ولو ثميق. أكل إناء طاهر طاهر احترازا من الإناء النجس فإن النجس لا يجوز استعماله لأنه نجس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 والدليل على ذلك حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم حين فتح مكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصناع قال يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وترن بها الجنود ويستسل فيها الناس قال لا هو حرام فأقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل مع أنه مع هذه الأشياء نجسة فدل ذلك على أن الانتفاع بالشيء النجس إذا كان على وجه لا يتعدى لا بأس به وقوله ولو ثمينا لو هذه إشارة خلاح يعني ولو كان غاليا مرتفع الثمن مثل إيش كالجواهر والزمرد والماس وما أشفى هذا فانه مضاح اتخاذه والاستعماله وقال بعض عبد العلم إن الثمين لا يباع اتخاذه والاستعماله لما فيه من الخيلة والإصراف وعلى هذا القول يكون التحريم فيه لذاته ولا لغيره لغيره وهو كونه إصرافا وداعيا إلى الخيلة والفخر فيكون من هذه الناحية محرما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 ولهذا لو قال المؤلف يباح كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله لكان أولا نعم ولكن على كل حال ما نواضح قال يباح اتخاذه واستعماله هل هناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال نعم اتخاذه انه يقتنى فقط اما للزينة واما لاستعماله في حال الضرورة وإما للبيع فيه والشراء وما أشبه لها هذا الاتخاذ وأما الاستنهال فهو التلبس بالانتفاع به يعني يبدأ يستعمله فيما يستعمله فيه فإذن اتخاذ الأواني جائز طيب لو زادت على قدر الحاجة فجوابناه ولو زادت ولو زادت على قدر الحاجة يعني لو فرض الإنسان عنده إبريق شاه يكفي وبا يشتري إبريق آخر إبريق آخر يجوز يجوز يجوز اتخاذه وإن كان ما مستعمل الآن لكن أتخذه لأنه ربما أحتاجه فأبيعه ربما أحد يستعيره مني ربما أن اللي عندي يخرب ربما أني يأتيني ضيوف ما كيف اللي عندي فالمهم أن الاتخاذ جائز والاستماع الجائز قال المؤلف إلا آنيا تذهب وفضة ومضببا بهما من القواعد الفقهية يقولون إن الاستثناء معيار العموم يعني ما هي استثنيت فمعنى ذلك الناس سوى هالصورة فهو داخل بالحكم وعلى هذا فكل شيء يباحت خاله معيار العموم الاستثناء معيار العموم يعني ميزان طيب ذكر بعض الفقهاء قالوا إلا عظم آدمي وجلده فلا يباح اتخاذه واستعماله آنيته وعلّل ذلك بأنه محترم بحرمته وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كسر عظم ميت ككسره حيا اسماله صحيح يقول إلا أن يتذهب وفضه ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعماله أن يتذهب الذهب معروف هذا المعدن الأحمر الثمين الذي تتعلق به النفوس وتحبه وتميل إليه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 حتى الملعقه وحتى الملعقه وحتى السكين وما اشبهها قال ومضدبا بهما مردبا بهما وش معنى مضدب ما معنى التضبيب التضبيب لا لا يقولون ان التجميع تجمع بين طرفي المنكسر هذا الضبع حديدة تجمع بين طرفي المنكسر وهذا يشبه التلحين يشبه التلحين لكنه في الأقداح السابقة أنا أدركته ويمكن بعضكم أدركه إذا انكسرت الصحفة من الخشب يخرزونها خرزا نعم مخاريق صغيرة دقيقة جدا. وا اشي ده نعم صفه صغيره ويحطون على محل الكسر كل ده عشان ما ينضح لنا الم... ال... ال... ال... ال... ال... هذا هو التضبيب فالمضبب بهما حرام الا مسفيك نعم الا مسفيك كما جاء في سبحانه الذهب والفضه سواء كانت حادثه او محتو او مخلوطه لانها حرام ما هو الدليل لاننا قلنا قبل قليل الاصل الحلال الا بدليل الدليل حديث حديثه هداي حديث الله عنه لا تاكلوا في ان تذهب والفضه في ان تذهب ولا تاكلوا في سيحتهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وكذلك حديث أمم السلم الذي يشرب في آنة, في آنة الغذة إنما يجردر في بطنه نار جهنم وهذا دنيا على أن النهي للتحرين حديث حديثة النهي فيه للتحرين لا للكراهة وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توعده بنار جهنم يكون محرما بل من كبائر الذنب